قَالَ لَكُمْ ءَأَثِقُونَ مِمَّا مِنْ قَبْلِ أن يَأْتِيَ يوم وعلى شفاء وركاتنا لا تأخذوا سنة ولا لوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من للمهي إلا بما شاء الأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا جعلها في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن استمسك بالعروة القائلة في صملا والله سميع الى النور والذين كفروا الطاغوت أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى أَجْزَرَهِمْ فِي رَبِّهِ أَنْ في اللَّهُ الْمُرْجِعِ الْعَالِمِ الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت إذ قال إذا رأي مربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأؤمن قال من المغرب فبغيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ابنك الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحييها به الله بعد موت فأمات ضمأة من ثم بعث. قال كم لبث. يوما او بعض يوم قال طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخل أربعة وقصون إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا جَاعِئًا وَأَلَمْ أَن تَوَّاهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صَدَقَ ٱللَّهُ ٱلْعَظِيمُ